بسم الله من روح هل اثك حديث اللواشي وجود鬼 اتَّكَ حَدِيثُ الرَّحِيمِ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ تَنظُرُ إِلَى رَبِّهَا لهم طعام إلا من ضريب معيها راضيا في جنة لا تسمع في بِهَا انْشُرُرُ مَرْفُوعًا هَا انْشُرُ مَهْبُوبًا وَنَمَارِقُ مَصُوفًا وَالذَرَبِ وجوه اليومئذ ناعمة لسعي هاضية في جنة عالية لا تسمع أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سوطحت أفلا va yinang nda yandzurun ilal kibli kayf khulqat wa ilal samāk kayf arufi'at wa ilal jibbal kayf أرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإذل كيف خلقت وإلى السماء وا إلهي كيف نصر سو إليّ أم بكيف إِلَّا من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً لِيْنَاحِسَابَهُمْ أَوْ ضَلَّ قَوْمُنَا ضَي